النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 فللذین كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ والله من ورائهم مُحِيطٌ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ